مطار خرخة شافيز الدولي في مدينة ليم عاصمة البيرو حيث التهديدات الأمنية، الوثائق المزورة والبضائع المهربة إنها دولارات من فئة المئة جميعها أمور تعاني منها كافة المطارات لكن مطار خرخة شافيز واجهه تحديا أخطر من أي تحدي آخر لها نفس رائحة الممنوعات وهو الإجار بالممنوعات أقحمت نفسي في ورطة كبيرة تصنف البيرو واحدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم استدر أن ترهن الاعتقال ماذا يجري؟ ويحاول المهربون تجربة أي شيء لم أعلم بشأن الممنوعات، ظننتها ملابس لإدخال هذه الممنوعات إلى السوق العالمية بمعدل إقلاع طائرة كل سبع دقائق يتوجب على شرطة مكافحة الممنوعات التسابق مع الوقت راكب المسافر الطائرة سأحضره نحو جسر المشاة لا تتوقف رحلات على مدار الساعة وطوال أيام العام وكذلك الأمر بالنسبة إلى عمل رجال الأمن في مطار خرخة شافز الدولي في البيرو مطار خرخة شافز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو تقلع وطهبط هنا حوالي خمسمائة رحلة كل يوم أربعون في منها هي رحلات دولية تعد هذه أخطر مسارات الرحلات التي تبقي شرطة مكافحة الممنوعات الخاصة بالمطار مشغولة في عام 2015 كان هناك ثلاثمائة وثمان عشرة عملية اعتقال بتهمة تهريب الممنوعات هنا واحدة منها كانت علمتني رحلة محلية ومع ذلك يبقى ضباط قسم مكافحة الممنوعات مستعدين لأي شيء مرحبا أطلعنا على التفاصيل متجهة نحو بيورا؟ هذه رحلة محلية أين الرحلات المحلية المتجهة نحو بيورا؟ بيورا؟ هذا غريب جاء الإنذار من المستوى الثالث في المطار وهي منطقة تفتيش الحقائب المسجلات بالأشعة السينية حيث بدت البنية الداخلية لإحدى الحقائب مثيرة للشبهات كانت الحقيبة متجهة نحو بيورا وهي مدينة تقع في الجهة الشمالية الغربية من البيرو من النادر جدا استخدام رحلة طيران داخلية لنقل الممنوعات سيواجه مهرب الممنوعات نفس القدر من المخاطرة على متن رحلة داخلية كما لو كانت رحلة دولية ولهذا السبب يعد أمرا غير منطقي تقع المسؤولية الآن على عاتق العملاء المسؤولين لتحديد ما إن كان هناك قضية حيث يكون عادة أمام الشرطة القليل من الوقت للتحقيق قبل إقلاع الرحلة حين ذهبت إلى مكتب شركة الطيران لأحصل على معلومات المسافر تفاجأت عند اكتشافي أنه كان على متن الطائرة لذا ذهبت بسرعة إليه المسافر على الطائرة سأذهب لإخراجه وسأحضره نحو جسر المشاة اتفقنا كانت الطائرة ستقلع في غضون 15 دقيقة وكانت بوابات الصعود مغلقة وكانت الطائرة تنتظر الإقلاع هناك مسافر على متن هذه الرحلة تم تسجيل حقائبه أخبروني أنه الآن في الطائرة سيقومون بإنزاله سأفتش الحقيبة وسيحضرونها إلى هنا وأنا سأفتشها سيحضرون الحقيبة إلى هنا؟ متى ستقلع الطائرة؟ ستقلع الآن في غضون عشر دقائق بينما أفتش الحقيبة ركز على ما رأيته في القسم الثالث أو بالشيء الذي اشتبهت به سيدي مساء الخير ما المشكلة؟ أنا من قسم مكافحة الممنوعات. هل أريتني جواز سفرك؟ كان مالك الحقيبة مواطنا صربيا. يقول إنه لا يعرف التحدث باللغة الإسبانية. لكن كان باستطاعته أن يوضح أن الحقيبة ليست ملكه. يدعي أنها تخص صديقه. وينقلها معه كخدمة. رصد نظام المسح بالأشعة السينية في المطار حقيبته وعلى ضباط قسم مكافحة الممنوعات أن يؤكد أن الحقيبة لا تحتوي على مواد غير شرعية. هل يعرف الرقم السري الخاص لفتح الحقيبة أم لا؟ أيمكنك أن تسأله؟ عندما حاولت التحدث إلى المسافر بداية حاول تضليلنا حتى إنه حاول تجنب إدخال الرقم السري الخاص بفتح الحقيبة أعتقد بعدم أعطائنا الرقم السري لن تفتح الحقيبة ولهذا اضطررنا إلى استخدام أسليب أخرى استخدمنا أدواتنا لفتح الحقيبة أيمكنك أن تسأله إن كانت كل محتويات الحقيبة تخصه؟ <تصفيق> وإن <وعين> صديقك؟ <تصفيق> سيدي رجاء قف هناك أريدك أن تراقب المسافر لا تتركه أبدا إنهم يقومون الآن بتفتيش ميداني فككها فككها فككها بأكملها إنها تحتوي على ممنوعات افتحها حسناً ها هي لنختبرها رجاء سيدي أنت تنقل الممنوعات أنت رهن الاعتقال بتهمة الإتجار غير المشروع بالممنوعات ضد حكومة البيرو نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات تستعد رحلة متجهة إلى المكسيك للإقلاع، وتعد المكسيك الوجهة الرئيسية للممنوعات التي تغادر مطار خوخشافيزا، ومن ثم يتجه معظمها إلى أمريكا. لاحظ ضباط الجمارك مسافرا مشتبها به على أجهزة مراقبة الأمنية ويقومون بإعلام وحدة مكافحة الممنوعات. اتصل ضباط الجمارك وقالوا إن بحوزتهم معتقلا متجها نحو مكسيكو سيتي، وعلى ما يبدو أنه ينقل مواد غير شرعية. سنرى. هل هذه هي زيارتك الأولى إلى الفيرو؟ أجل. كم يوماً مضى على وجودك أربعة هنا؟ أربعة أيام وما سبب رحلتك؟ لقضاء عطلة ماذا يجري؟ تم تفتيش حقيبة المسافر ما إن تم اعتقاله وعثر على كمية قليلة من الملابس وكان هناك أربع زجاجات بسعة ثلاثة لترات تحتوي اثنتان منها على شراب غازي والاثنتان المتبقيتان على شراب آخر من أين اشتريت هذه الزجاجات؟ أعطوني إياها هنا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 متجهة نحو بيورا؟ هذه رحلة محلية أوقفت شرطة مكافحة الممنوعات طائرة قبل إقلاعها المسافر ركب الطائرة سأذهب لإخراجه وسأحضره نحو جسر المشاه قبضوا على مسافر صربي وكانت حقيبته تحتوي على حمولة من الممنوعات سيدي أنت تنقل الممنوعات حسناً لديك الحق في التزام الصمت. لا تطرح المزيد من الأسئلة. لا يفهم اللغة الإسبانية. قال أنها حقيبته. سبق وسألنا. أجل. كان هذا المسافر مواطنا صربيا، ولم يكن يتحدث الإسبانية. بدا متفاجئا. لأن الصعود إلى الطائرة كان قد انتهى نقلت الشرطة المسافرة إلى المقر الرئيسي لقسم مكافحة الممنوعات حيث سيستمر التحقيق هناك وبسبب العثور على الممنوعات على متن رحلة داخلية فإن هذه القضية تعتبر غير اعطيادية وتبقى هناك الكثير من الأسئلة كان الامر مثيرا للاهتمام لانه كان يسافر ضمن حدود بلدنا يركز عملنا على الرحلات الدولية اما هذه الرحلة فكانت متجهة الى بيورا وفقا لعملنا الاستخباراتي يمكننا الافتراض أن هذا طريق جديد في هذه القضية الشيء الأكثر منطقية هو أنه خطط للذهاب إلى مدينة بيورا ومن ثم الذهاب إلى المطار الدولي في تشيكلايو حيث هناك رحلات تتجه إلى بنما، وتعد بنما حلقة وصل بين العديد من البلدان هذه نظرية لما كان سيحدث تعمل الشرطة على استخراج الممنوعات ولكنها ليست مهمة سهلة يبدو أن الحقيبة صممت خصيصاً لتهريب الممنوعات وسيتوجب عليهم تفكيك الهيكل بأكمله تفوح منها رائحة النفتلين صحيح كانت الحقيبة تحتوي على غطاء وفي الغطاء كانت توجد رائحة نفتلين وأعطت رائحة قوية جداً كان الغرض منها تضليل الكلاب البوليسية فبوجودها لن تقدر الكلاب على شم الممنوعات المخبأة في الداخل إنها مهمة صعبة صحيح؟ أجل إنها صعبة هذا عمل متقن علينا تفكيك كل شيء كان عملا صعبا استغرق قرابة الساعة والنصف تقريبا كان علينا خوض معركة معها باستخدام المفكات والكمشات لنتمكن من تفكيك بنية الحقيبة الجانبية وقاعدة الحقيبة والقسم العلوي حيث المقبض كانت كمية كبيرة من محلول الممنوعات حيث كانت لازجة وأدابقة جدا ها ذا الجزء السفلي من الحقيبة بأكمله ثلاث حزم المفاجأة كانت أن الجزء الداخلي بأكمله من الحقيبة تقريبا كان مبطناً بالممنوعات هذا عمل قام به محترف شخص يعرف كيفية صنع الحقائب رغم وجود الأدلة يلتزم المسافر الصربي بروايته ويصر على أن الحقيبة ليست ملكه، ويرفض التوقيع على وثائق الاعتقال أجل أحضرتها ولكن لم أكن أعلم بشأن الممنوعات ظننت أنها مجرد ملابس هذا هو اسمك؟ أجل إنه اسمي الحقيقة لكن لم أكن أعلم بشأن هذا لم أكن أعلم لم أكن أعلم ما في الحقيبة لم أكن أعلم ما هو أعلم أنها تحتوي على الملابس هل تفهمني؟ هذه الممنوعات ليست لي أنكر ملكية الحقيبة وقال إنها ملك لشخص أصبح صديقه مؤخرا والأكثر من ذلك أنه قال لي هل تظن أنني أكذب عليك؟ أريد أن أشرح لك هذه الحقيبة ملك لصديق أعطاها لك أم وضبها من أجلك؟ تحدث الإسبانية ببطء هذا هو اسمك؟ أجل هذا رقمي حصلت على هذه لأذهب إلى بيورا ومن بيورا سأعود إلى ليما رأيت تذكرتي لذا أخبرني أخبرني أنا لا أفهم على ماذا تحتوي الحقيبة؟ أي نوع من الممنوعات يوجد بداخلها؟ هذه الممنوعات ليست لي؟ يستحيل أن أقوم بتهريب الممنوعات؟ اعتقل ضباط مكافحة الممنوعات رجلاً كان يتجه إلى المكسيك وكان يحمل أربع زجاجات كبيرة من الشراب الغازي الممزوج بالممنوعات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 لكنه لم يزور أي من الوجهات السياحية الاعتيادية في البيرو هل توصلت مع أناس آخرين؟ لا لا منذ وصولك إلى البيرو؟ أتيت للترحال هنا وحسب إذا أتيت إلى هنا بقصد السياحة؟ أجل ما هي الأمكانة التي زرتها؟ زرت بلازا دي أرمس ذهبت إلى جسر التنهدات وذهبت إلى بلازا سان مارتين ولكن هل أتيت إلى البيرو لزيارة هذه الأماكن فحسب؟ أتيت للسياحة سيدتي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 ماذا تعمل في بلدك؟ أعمل بماذا تعمل؟ أعمل. أعمل في كل شيء تقريباً إن كنت تعمل بشكل متقطع هذا يعني أنه ليس لديك وظيفة دائمة كيف حصلت على المال لشراء تذكر؟ لأن صديق لي أي صديق؟ إنه إنه صديق هذا الشخص ما اسم هذا الشخص الذي أعطاك هذه الحقيبة؟ أعتقد أنه خوان خسي ما اسم العائلة؟ لا أعرف وبعد ذلك؟ قالوا لي أن أذهب وأحضر هذه يصير المسافر على أنه بريء ولا خيار أمام ضباط الشرطة سوى إنهاء إجراءات الاعتقال والمضي قدما نتيجة الاختبار إيجابية على محتوى الزجاجات الأربع جميعها يتم جمع المحتويات معا لتحديد وزنها النهائي تزن 13 كيلو جراما و 870 جراما تعتبر عشرات كيلوغرامات أو أكثر من الممنوعات إجاراً على نطاق واسع وتصل عقوبة حاملها إلى خمسة وعشرين عاماً في السجن اعتقلت وحدة مكافحة الممنوعات مسافراً صربيا يحمل حقيبة تحتوي على الممنوعات هذه ليست لي لكن الرجل ينكر التهم ويدعي أنه يحمل الحقيبة من أجل صديق له إن ذنبه كان في وضع ثقته بالأشخاص الخطأ اتصل صديقي بي وطلب مني أن أجلب هذه الحقيبة هل هو صديقك المقرب؟ من؟ صديقك هذا إنه ليس صديقا مباشرا لي لأكون صادقا. سألته ماذا تحتوي الحقيبة وأجابني لا تقلق لا تحتوي على أي أشياء غير قانونية أنا واثق من هذا وبعد هذا قلت حسنا سأجلبها لا مشكلة ما أقوله هو قصة حقيقية ما هو عملك؟ أنا تاجر لأنني أملك شركة في بلدي أنا مالك شريك صديقك فيها صديقك يملك شركة؟ لا أنا أملك شركة أتاجر بالطعام أتاجر بكل شيء لكن لا أتاجر بالممنوعات مطلقا لا أبدا يقول المسافر إنه كان يسافر إلى بيورا لإيصال الحقيبة وحسب من ثم كان يخطط للعودة إلى ليما وكانت دليله على ذلك تذكرة العودة وتم وضع أمتعاته الشخصية في منطقة تخزين الأمتعات الخاصة بالمطار لدي حقيبتان موجودتان عند الأمن بإمكانك التأكد من ذلك. أين الحقيبة الثانية؟ أين مكان الحقيبة الثانية وأين ملابسك؟ إنها في الأسفل. ذلك لأنني لا أستطيع إحضارها لكونها ثقيلة جداً. تلك هي حقيبتي، أما هذه فليس لي. يقول إن هناك حقيبتين. الأخرى لي. لدي حقيبتان. بإمكانكم فحص الثانية للتحقق إن كان فيها ممنوعات. هذه ليست لي. ادعى أنها ليست حقيبته الوحيدة وكان يقدم معروفا بنقله هذه الحقيبة وقد وضع حقيبتيه الأخرين في منطقة تخزين الأمتعة الخاصة بالمطار سأريكم الحقائب في الأسفل في المطار من الممكن أنه يكذب أنا لا أكذب قررت الشرطة أخذ المشتبه به إلى منطقة تخزين الأمتعة ذهبنا لنتأكد من هذه المعلومات ذهبنا إلى منطقة تخزين الأمتع وكان قد ترك حقيبتين هناك هل هذه حقيبة؟ أجل إنها حقيبتي أجل إنها حقيبتي تم تأكد من هذا الجزء من رواية المسافر وكانت حقائبه هذه لا تحتوي على ممنوعات ما رقمها؟ نتيجة الاختبار السلبية؟ عليها جميعها هذا صحيح لكن لا يمكن لحقيبتين خاليتين من الممنوعات تبرئته من حمله لحقيبة ملوثة وستبقى التهم الموجهة إليه قائمة هناك الآلاف من القصص التي تشبه قصته ربما تكون صحيحة أو خاطئة بإمكانهم قول الآلاف من القصص وأن يقدم الآلاف من الأعذار لسوء الحظ كل هذا لا يهم يعتقد الناس أنهم حين يقولون عذراً أو يخبروننا بقصة ما ستسمح لهم السلطات بالذهاب الأمر لا يسير هكذا كل ما تبقى الآن هو وزن الممنوعات لإنهاء عملية الاعتقال هذه الوزن الكلي هو أكثر من خمسة كيلوغرامات جرامات ونصف من الممنوعات المسافر الصربي الآن في يد نظام البيرو للعدالة بسبب جريمته قد يواجه عقوبة تتراوح بين ثمانية إلى خمسة عشر عاماً في السجن تستعد رحلة في مطار خوخيتشافيز للإقلاع إلى مدريد مع تسجيل المسافرين لوصولهم أفراد الأمن في حالة تأهب تعتبر إسبانيا الوجهة الثانية للممنوعات التي يتم مصادرتها هنا تثير مسافرة الشبهات إنها آخر مسافرة تصل لهذه الرحلة تتحرك الشرطة سيعتقلونها بعد أن تنتهي من نافذة التسجيل وقبل أن يفعلوا ذلك يرصدون المزيد من الإشارات عندما كانت تسجل وصولها كنت أقف خلفها لأعترض طريقها إلا أنها تحركت بسرعة إلى اليمين وكأنها تحاول تجنب أن يمسك بها يعتقلها الضباط بسرعة ويبدأون بعمليات التفتيش وجدت في الحقيبة ملابس وطرودا كان هناك رزمة كبيرة من القهوة والقهوة يجب أن تكون ناعمة وخفيفة الوزن لكن هذه الرزمة لم تكن كذلك كانت ثقيلة نحن نجري فحصاً ميدانية للمتجات التي تحملينها نتيجة الفحص إيجابية على وجود الممنوعات لقد سألناك منذ البداية إن كنت تحملين أي شيء غير قانوني وأنت أجبت بالنفي يظهر الفحص الميداني نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات ولهذا أنت الآن رهن الاعتقال تستعد رحلة أخرى للإقلاع متجهة إلى المكسيك يراقب ضباط الجمارك الموجودون في المحطة نوافذ التسجيل ومنطقة الصعود وكل شيء يبدو طبيعيا ولكن في غرفة التحكم يلاحظ العملاء وجود شيء مثير للريبة لاحظنا وجود مسافر لا يحمل أي أمتعة معه وعادة ما يحمل المسافرون حقيبة ظهر على الأقل كان أيضا يتصرف بتوتر شديد وهذا ما جعلنا نشتبه بأمره أكثر اختفى الرجل عن كاميرات المراقبة وعاد ليظهر ممسكا حقيبة بيده ومن ثم قام بتسجيل الحقيبة الغامضة بقرب الشباك الثاني وثالث عشر بجانب الحاجز الفاصل يتحرك ضباط الجمارك ومكافحة الممنوعات بسرعة لإيقاف المشتبه به عملنا سوية لإحضار المسافر إلى المستوى الخامس ولنفتش الحقيبة في وجوده تم العثور على أربع زجاجات يبدو أن الزجاجات تحتوي على شراب محلي الصنع وتبدو مشابهة جدا لزجاجات التي تمت مصادرتها قبل ساعات والتي كانت تحتوي على ممنوعات سائلة كان ذلك المسافر متجها إلى المكسيك أيضا نتيجة الاختبار إيجابية على وجود الممنوعات. تنقل الشرطة المشتبه به في الحال إلى المقر الرئيسي لقسم مكافحة الممنوعات. هنا سيجرون اختبار لتحديد ما إن كانت هذه الزجاجات تحتوي على ممنوعات أيضا. بالنسبة للشرطة، جميع الدلائل تشير على وجود خطة لنقل الممنوعات. سنجري فحصا ميدانيا. إن تحولت إلى اللون الفيروزي، فهذا يعني أنك تحمل ممنوعات. يبدو أنها زجاجات شراب ملوثة أعطت لوناً فيروزياً هذا يعني وجود الممنوعات ما إن فتحنا المنتج لاحظنا أنه لا يشبه قوام الشراب المحلي هذا السائل لم يكن الشراب المحلي فحسب بل احتوى على الممنوعات السائلة أيضاً المسافر هو رسمياً رهن الاعتقال الأمر متعلق الآن بضباط الشرطة لجعله يتحدث. حاول ألا تتحرك. أنا أسألك نفسك. ستزيد الأمور سوءا. تعاني من تشنجات في ساقي عليه الوقوف. كان هذا عندما انهار. حيث كان يتصرف بتوتر شديد ومتقلب. وقد كان عدوانيا في بعض الأحيان. توجب السيطرة عليه لأنه افترض أن الحكم صدر بحقه. أقحمت نفسي في ورطة كبيرة اعتقل ضباط مكافحة الممنوعات في مطار خورخيد شافيز مسافرة كانت متجهة إلى مدريد بحوزتها ممنوعات مخبأة في منتجات طعام وقهوة نتيجة إيجابية على الممنوعات عليهم الآن إجراء تفتيش كامل لحقائبها ومن ثم التركيز على المشتبه بها حيث إن المعلومات التي تقدمها قد تساعدهم بالقبض على هؤلاء الذين يقفون وراء هذه الممنوعات كم مضى على وجودك هنا في البيرو؟ خمسة عشر أو أربعة عشر يوماً خلال يومين من هذه الممنوعات أمضيت يومين في إيكيتوس هذه الحقائب لك؟ أجل هل جميع محتوياتها تخصك؟ لا ما الأشياء التي ليست ملكك؟ الممنوعات من أعطاك هذه الممنوعات كما وصفتها؟ لا أعلم لا تعلمين؟ أجل كيف تواصل معك مالك الممنوعات؟ بوسطة الهاتف اتصلوا ومن ثم أعطوني إياها هل هناك طريقة اتصال أو أي شيء يمكنك أن تعطينا إياه بخصوصه؟ لا كيف تفسرين حقيقة أنه تم إعطاؤك هذه الممنوعات من قبل شخص لا تعرفينه؟ تواصل معي في إسبانيا وهو الشخص الذي أرسلني إلى البيلو لا أعرف اسمه كم كانوا سيدفعون لك لنقلها؟ عشرة آلاف يورو بعد الانتهاء من اعتراف المرأة تركز الشرطة الآن على حساب حجم الكمية المصادرة العمل شاق ودقيق حيث يجب الكشف عن الكمية بأكملها جمعت وفحصت كل الطرود التي تحتوي على طعام وقهوة كل طرد منها احتوى على ممنوعات تبدو هذه العملية بالنسبة إلى المسافرة لا نهاية لها وأخيراً أصبحت الكمية جاهزة ليأخذ وزنها بحوزتك خمسة كيلوغرامات جرامات وخمسمائة واثنان وثمانون من الممنوعات وجدت في مغلفات للطعام حسناً سيدتي في الحقيبة الثانية كنت تحملين أربعة كيلوغرامات وثلاثة مائة وعشرين غراماً من الممنوعات خمسة كيلوغرامات وخمس مائة واثنان وثمانون غراماً من الممنوعات كانت المسافرة تحمل حوالي عشرة كيلوغرامات من الممنوعات. المرأة الآن في عهدة نظام البيرو للعدالة يمكن أن تواجه بسبب جريمتها هذه عقوبة قد تصل إلى 15 عاما في السجن اعتقلت شرطته مكافحة الممنوعات مسافراً كان متجهاً إلى المكسيك يحمل ممنوعات داخل زجاجات تحتوي على شراب محلي الصنع تحولت إلى اللون الفيروزي هذا يعني أنك تحمل ممنوعات يستجوب ضباط الشرطة المشتبه به ورغم اعترافه باستلام الحقيبة التي تحتوي على ممنوعات في المطار إلا أنه يبدو غير متعاون أو غير قادر على التعاون بشكل كامل هل هذه الحقيبة ملكك؟ من المفترض أنها لي لماذا تقول من المفترض؟ لأن هذه الحقيبة ليست لي هل تعلم ما بداخلها؟ زجاجات شراب زجاجات شراب؟ ظننت أنها زجاجات شراب أنا شخص أعمل بجد أكرس نفسي للعمل حسناً لكننا أجرينا الفحص الميداني وتحولت إلى اللون الأزرق هل رأيت ذلك؟ لا أعلم بخصوص هذا الفحص الميداني الذي تخبرينني عنه أتحدث عن ماسحة القطن التي تحولت إلى اللون الفيروزي رأيت أنهم قاموا بفتح الزجاجة كنت أعلم أنها تحتوي على شراب، ولكن لم أكن أعلم أنها كانت ممنوعات شارفت عملية التحقيق على الانتهاء لدى المشتبه به والذي يبدو غير مستقر على نحو متزايد الحق بإجراء مكالمة واحدة أجرى مكالمة ولكن لم يجب أحد على الرقم الذي اتصل به حسناً لنرى ماذا سيحدث هذا الهاتف مغلق لم يكن يعلم ما الذي عليه فعله أو كيف عليه التصرف بدأ أحياناً أنه عدواني وأحياناً بدأ مستسلماً لمصيره هذه مواد شبه قلوية؟ أجل إنها ليست ممنوعات؟ إنها ممنوعات شبه قلوية ولماذا لونها بنفسجي؟ لديهم كيميائيون خاصون بهم يعلمون كيفية القيام بذلك إنها مزيج إنها ليست بأكملها؟ إنها مزيج. إنها مزيج أجل الممنوعات السائلة هي النوع المفضل لدى تجار الممنوعات حيث يمكن إضافتها إلى سائل آخر وتشرب في الملابس ومن السهل ابتلاعها حين تكون في كبسولات. في هذه الحالة تم مزج مسحوق الممنوعات مع مواد مذيبة ومن ثم تمويهها بسهولة في زجاجات شراب عادية إذا وصلت الشحنة وجهتها سيتم عندها استخراج الممنوعات عن طريق إجراء عملية كيميائية وزنها 13 كيلو جراماً وتسعمائة وستة جرامات يقارب الوزن الكلي الأربعة عشر كيلو جراماً. أنا بريء أنا بريء يمكن للمتهم أن يواجه بسبب هذه الجريمة عقوبة قد تصل إلى 25 عاماً في السجن تتلقى شرطة مكافحة الممنوعات في مطار خلخة شافز الدولي اتصالاً من منشأة البريد ويتحرك الضباط للتحقق إنه طرد مشبوه ووجهته الولايات المتحدة سنبدأ في فتحه كان الطرد مشبوها لعدم وجود الوثائق اللازمة كنسخة من بصمات الأصابع أو رقم بطاقة التعريف عثرنا على حقيبتي حاسوب محمول وحافظتي أغراض ومحفظتين تبدو الأغراض سميكة بشكل مريب وهذا يعني بنسبة للضباط إشارة على وجود مواد مهربة ولهذا يستعدون لإجراء الاختبار الميداني سنجري فحصاً ميدانياً باستخدام مادة كيميائية تفاعلية لنتأكد إن كانت تحتوي على الممنوعات نتيجة الفحص السلبية لا تحتوي ممنوعات لا وجود للممنوعات ولكن ضباط شرطة يواصلون البحث شيء ما زال يبدو مريباً وأخيراً نقود لدينا ظرف فضي اللون بشريط فضي في الداخل وعثرنا على النقود من فئة المئة دولار صحيح؟ أجل إنها الدولارات من فئة المئة. يتحرك العملاء لتفتيش هذه الشحنة النقود المهربة غير مصرح عنها وقد يكون مصدرها أعمالاً غير قانونية أو يمكن أن تكون جزءاً من عملية تزوير تحوي جميع الأغراض عملات نقدية داخلها لا ندري إن كانت حقيقية أم مزيفة هناك وحدة متخصصة مسؤولة عن هذه الإجراءات ومع ذلك لا وجود لمواد ممنوعة بنسبة إلى ضباط مكافحة الممنوعات فإن عملهم ينتهي هنا القضية الآن في عهدتي قسم التحقيقات الجنائية للشرطة الوطنية حيث سيقررون ما إذا كانت الأوراق النقدية مزيفة ويستمرون في البحث عن المسؤولين ما إن الطائرة. تكون رحلة قد انتهت بالنسبة للمسافرين والطاقم ولكنها مجرد البداية بنسبة لقسم مهم من طاقم عمل مطار خرخة شافلز تحمل كل رحلة تجارية على متنها متوسط عدد أشخاص يبلغ المائتين وتنتج كمية كبيرة من القمامة كالمواد الغذائية ومخلفات المراحض تبدو مهمة جمع القمامة بسيطة ولكن هذا العمل يتطلب خطة عمل صارمة وفريقا متخصصا للقيام بهذه المهمة إنه قسم الصرف الصحي تتم معالجة القممة الناتجة من الطائرات باستخدام إرشادات صحية صارمة قد تحتوي النفايات التي يخلفها المسافرون على كائنات حية دقيقة غريبة أو بكتيريا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح قد يؤدي ذلك إلى تفشي مرض معدن نحن نعمل على مدار الساعة وطوال أيام العام ندخل الآن منطقة التخلص من نفايات الرحلات الدولية نعمل الآن في مرحلة تعبئة جهاز التعقيم والذي هو بشكل أساسي عبارة عن معقم يعمل عند درجة حرارة 135 درجة مئوية والذي سيطهر النفايات ويحرص على أنها ليست خطيرة يمكن لمرض ذي مصدر خارجي أن يعرض حياة السكان للخطر ومن المحتمل أن يزيد خطره ليتحول إلى وباء لدى جمع النفايات وطرق النقل مجموعة من القواعد الصارمة الخاصة والتي تتضمن جداول زمنية محددة بالإضافة إلى نقاط تجميع وتخزين محددة تعتبر معايير الصحة ونظافة عناصر هامة للحفاظ على مطار خرخد شافز آمناً يوميا. ولحسن الحظ فإن قسم الصرف الصحي الخاصة بالمطار قادر على تحمل هذه المسؤولية في منشأة البريد اكتشف عملاء قسم مكافحة الممنوعات دولارات مخبأة ومتجهة نحو الولايات المتحدة إنها دولارات من فئة المئة دولار ويستلم قسم التحقيقات الجنائية للشرطة الوطنية القضية الآن تكون الإجراءات المتبعة في هذه الحالات هي بقدوم وحدة متخصصة لأخذ الأموال تتألف هذه الوحدة من ضباط وخبراء فحص وثائق ومحققين خطوتهم الأولى هي استعراض الأدلة هذه حقيبة إدارية وتبدو أنها حقيبة جلدية سوداء هل هذه طبقة مغلفة؟ أجل إنها طبقة مغلفة استنادا إلى الطرق المستخدمة لإخفاء المال يعتقد العملاء أن هذه عملية احترافية كانت الأوراق النقدية مخبأة بطريقة لتجنب ظهور انتفاخ وضعها بطريقة متعاقبة لتبدو وكأنها جزء من البطانة جميع الظروف التي فتحناها استخدمت فيها هذه الطريقة وذلك من أجل تجنب إلحاق الضرر بالنقود هذا شريط لصق من نوع خاص هذا عمل احترافي في منشأة البريد الخاصة بمطار خرخة على خبراء الوثائق تحديد ما إن كانت حمولة الأوراق النقدية المهربة مزورة تفتقر إلى ميزات الأمان انظر لا تحتوي على أي ألياف أمنية لا وجود لمناطق مطبوعة بطريقة بارزة وهي من الخصائص المميزة لعملة الدولار لا يوجد مناطق بارزة ولا وجود لصورة قزحية يتغير لونها ما يدل أن العملات مزورة المال مزور ولكن تستمر التحقيقات أصبحت مسؤولية الوحدة الآن جمع الأدلة الضرورية للعثور على مرتكب الجريمة إنه تصميم ذاته من حيث الألياف كما أن الأرقام التسلسلية مكررة ستساعدنا الأرقام التسلسلية لكل ورقة نقدية في التحقيق مع الشخص الذي يملك صفائح طباعة هذه تحتوي الدولارات الأمريكية على عدة ميزات أمنية الطباعة بنقوش غائرة والصورة قزحية اللون تعدان علامتين مهمتين جداً عملية الطباعة بنقوش غيرة تتضمن حفر صورة على صفيحة الطباعة وحين تطبع على الورق فإن الصفيحة المنقوشة ستترك علامات بارزة أما الصورة القزحية فتتواجد بخط طولي على عرض الورقة النقدية ويطبع داخله فئة العملة بالإضافة إلى الحروف U.S.A تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية يتحول لون الصورة القزحية إلى اللون الوردي فجأة يكتشف الخبير ما قد يكون دليلا هاما يجد على قطعة من ورق التغليف بصمة إصبع تعتبر هذه دليلا على الجاني المحتمل ومن شأنها أن تساعد في ربط هذه القضية مع قضايا احتيال أخرى سيتم الاحتفاظ بالأوراق النقدية المزيفة في عهدات وزارة العدل بالنسبة إلى الحكومة البيروفية تعتبر مكافحة تزوير العملة من فئة الدولار أمرا خطرا خلال السنوات الثلاث الماضية ضبطت الشرطة هنا أكثر من 48 مليون دولار مزيف فارك. نحن شرطة مكافحة الممنوعات قسم مكافحة الممنوعات هو المسؤول عن مكافحة كل ما يتعلق بالاتجار بالممنوعات داخل منطقة المطار ركب المسافر الطائرة سأذهب لإخراجه منها وسأحضره نحو جسر المشاه إنها معركة يومية ولا نهاية لها نحن عمليا نعيش هنا في المطار لكونه يستخدم من قبل مجموعات الإتجار بالممنوعات لإرسال الممنوعات إلى وجهات متنوعة سيدي أنت تنقل الممنوعات بدأنا نرا في عام 2016 توجها لتهريب الممنوعات نحو بلدان أوروبا الشرقية حيث ألقينا القبض على 22 معتقلا أنت رحن الاعتقال بتهمة الإتجار غير المشروع بالممنوعات ضد حكومة البيرو أدت الاتقالات إلى ضبط ما مجموعه 74 كيلوغراما من الممنوعات تبلغ قيمة هذه الممنوعات المصادرة في بلد الوجهة أكثر من 5 ملايين دولار ولهذا السبب تعتبر نشاطا مربحا للغاية إنه مبلغ كبير وهو الأمر الذي يحفز تجار الممنوعات ويحفز هؤلاء الناقلين للمجيء إلى هنا والمخاطرة بحريتهم كم كانوا سيدفعون لك لنقلها؟ عشرة ألاف يورو إن منظمات تهريب الممنوعات لا حدود لإبداعها في ابتكار وإعادة ابتكار طرق جديدة للتحايل على نقاط التفتيش الأمنية هذا عمل احترافي يمكن أن تكون الممنوعات مخبأة داخل منتجات غذائية أو محلية مشربة في الملابس أو ممزوجة في أشكال مختلفة ومواد يمكن حتى أن تشمل السوائل إنهم يتكيفون باستمرار ويجب أن نستمر في مجاراتهم لديها ذات رائحة الممنوعات حين نستخدم الكلاب البوليسية للكشف عن الممنوعات فإنهم يستخدمون روائح مختلفة لإضعاف حاسة الشم لدى الكلاب تفوح منها رائحة نفتلين عندما بدأنا باستخدام ماسيحات الأشعة السينية استخدموا مواد من شأنها أن تعترض هذه الأشعة لدينا ظرف فضي اللون بشريط فضي كشف عملية التمويه هو مهمة دقيقة للغاية الجزء السفلي بأكمله ثلاث حزم وهناك وحدة مكرسة بالكامل للكشف عن طرق التهريب هذه ما هو سبب رحلتك؟ لقضاء عطلة ما المشكلة؟ لونها فيروزي نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات حسنا مكافحة للجارب الممنوعات هي مهمة متواصلة وليس هناك وقت للراحة كما أننا مستعدون ومدربون للقيام بهذا العمل نحن ملتزمون بإنهاء آفة للجارب الممنوعات